فلما جهزهم بجهازهم جعل الشقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أن يتوى العير إنكم لشاركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نصدقوا على الملك ولمن جاء به إن بعيد وأنا به عن قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنشد في الأرض وما كنا مشاركين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 تَدَأَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قِدْرٌ وَعَاءٌ يَخِيثُ مَشْتَقَّ رَجَاهُ مِنْ عَيْنِ يَقِينٍ ذَلِكَ كِتَابٌ لِأَيُّوسُ لا كان لي قُذ أقاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نوضعون جادي من نشاء وفوق كل علم النعيم قالوا إن يشرق فقد شرق أكله من طل فأسرى يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شرم ما كان والله أعلم بما تصفون قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْطَانًا كَبِيرًا فَقُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ